ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمَنَ بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فإنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين